بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصرح الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا تقول المصنف رحمه الله كتاب الوصايا الوصايا جمع وصية وأذر رحمه الله الكتاب لأن هذا الهارب الاحسام والمذاهب ليست مدنيه على ما تقدم بل انها منفصله عن الابواب والكتب السابقه فهذا الكتاب كتاب وقايه متعلق بتصرف الناس بالتصرف والعهد بالتصرف العهدي بالتصرف مفسدا لما بعد الموت ونظر لمقتضات هذا العهد بجمة من المسائل والأحكام أفرده العلماء رحمهم الله بكتاب المخصور فيقولون كتاب الوصائل وأصل وصية الوطن وصى, وصى الشيء إذا وصل والوصية في الأصل عهد من الإنسان للغير تكون بالأموال وتكون بغير الأموال وفي اصطلاح العلماء هي التصرف في الشيء دماء بعد الموت تصرف الشيء نتمنى دماء بعد الموت فخرج التصرف في حال حياة وهذا الكتاب يغين العلماء رحمه الله فيه مشروعية الرصية للإنسان وما يجوز له أن يوصي به ولمن يوصى وما يترتب على الوصية من الآثار والاحكام والمسائل يقول المصلّف رحمه الله كتاب الوصايا أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالوصايا وجمع المصلّف رحمه الله لاختلاف أنواعها فهناك وصية مشروعا وهناك وصية ممنوعا وهناك وصية موقوفة وصية كل من المشروعة والممنوعة والموقوفة تشتمل على عدد من الأنواع من الوصايا فلذلك جمعهم وصلف رحمه الله إشارة إلى تعبد الأنواعها واختلافها ولقد شاء الله عز وجل بكتابه وسمة رسوله صلى الله عليه وسلم وأجنع العلماء رحمهم الله على مشروعية الوصية وجوازها قال تعالى كُفِدَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَذَرَ أَحَذَكُمُ مِنْ مُوْتِي إِمْ تَرَكِ خَيْرًا الْوَصِيَّةِ للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين فكانت الوصية مفروضة في أول التشريع والله عز وجل جعل الوصية للإنسان يوصي لأقربائه سواء كان أصولاً كالوالدين أو فروعاً كالأولاد أو ما يتصل بذلك من القرابة والحواشم كان الأمر في أول الإسلام أن المي أن المريض مرض الموت يصرح ماله إلى قرابته فيقول أعطوا فلانا كذا وكذا أعطوا فلانا كذا وكذا من قرابه يبدأ بوالديه ثم الأقرب في الأقرب وليس هناك مواريس فكان كل يوصيد لقرابته بما يراه ثم إن الله تعالى تولى قصرة الموارث من فوق سبع التناوات فلم يتلها إلى ملك المقربين ولا إلى نبي المرسل فنسخت فرضية وصية وبقي استحزابها لغير الوارث وتكون هذه الآية كتب عليكم أي فرد ثم قال الله في خاتمتها حقاً عن المتقين وهذا يدل على الوجوب لذن لكن هذه الآية منسوخة شكما لا خلاوة فهي مما بطي خلاوة ذو ونسخ حكمه فهي نخكمة خلاوة لا شكما وضيّن الله سبحانه وتعالى في آيات المواريد في مواضع عديدة من التساب استحقاف كل وارث سواء كان من ذوي الفروض من الأسوات أو من الفروض وضيّن في السنة أيضاً أحكام وما يستحقون في الدرس بعد هذا البيان للفرائض نتخذ فرضية الوصية وبقيت على الاستحذار بالنسبة لغير الوارد وأمن السنة فقد ديّن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية الوصية لكن نفسنا فصلت في شكم الوقية فالشخص لا يخلو من حالتين الحالة الأولى أن تكون عليه حقوق لله عز وجل أو لعبادي أو لهما معنا فالحالة الثانية أن لا تكون عليه حقوق فإن كانت عليه حقوق وازدة لله عز وجل أو له لهما فإن الوقية فرض عليه فيكتب الوصية ويضيّن حق كل يدي الحق وقدر ذلك الحق الذي واجب عليه كشخص مات وعليه كفارات حضرة الوفاء وعليه كفارات يكتب في وقيته أن عليه إطعام ستين مسكينا من كفارة ذهار مثلا إذا كان من يستطيع الصوم من يستطيع العسل وأو جناعي في نهار رمضان او يكتب أن عليه دنا واجبا جبرانا بواجب في حج وهكذا بالنسبة لبقية الحقوق فيكتب في وصيته ما هو حق عليه لله سبحانه وتعالى الوصية فرض عليه في هذه الحال لأنه يجب عليه الوفاء بحق الله وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فلما كان الوفاء بهذا الحق متوقف متوقفاً على أن يعهد إلى ورثتهم من بعده أن يقوم بأداء هذه الكفارات وإيصالها إلى آهلها وجبت هذه وصية من هذا إذن إيجابة وصية للحقوق للناس سبحانه وتعالى واجدة لأنها وصيلة للقيام بالواجد كذلك إذا كان عليه حق للناس حقوق للناس مثل الديون إذا كانت عليه ديون لأشخاص يذكب في وقية أن فلان إذن فلان له علي وفي ذنبه كذا وخذا ويبين في وصيته عنوان اسم ذلك الشخص كاملا وعنوانه خاصة إذا خشي التباته بعيره أو, أو صعبة معرفته إلا عن طريق ذلك يجب عليه ديانه كذلك أيضا يجب عليه الوصية في غير الأموال مثل أن يترك الشاهد من السنة بيّنت أن الوطية لها حالة ثانية فإذا كان هناك كانت هناك حقوق على العبد وواجبات على العبد مالية فالوطية واجبة عليها عليه بسلم إلى هذا المعنى في حديث من عمر صحيحين لا حق رئي مسلم ما حق رئي مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن نوصي به إلا ووطيته مفتوبة عند رأسه هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللزوم ووجوب الوظفية لكن إذا كان هناك شيء بمعنى إذا تعلقت زمته بحقوق للناس أو بحقوق لله عز وجل فليس من شقه أن يضيع هذه الحقوق أو يتعاطى أصلاب تضييعها بالتفريطة الوظفية وأما إذا كان الإنسان خلوا من الحقوق والواجبات التي للناس لله عز وجل وبالنسبه بريئة من هذا كله فقد تكون الوصيلة واجبة عليه من حقوق غير مانية مثل أن يكون عنده أولاد وهؤلاء الأولاد دون الهدوء ولا شك أن الإنسان عرضة للموت في, في لحظاته فضلا عن دقائته فضلا عن شاعات عمره فضلا عن أيامه فهو عرضة للموت من العشية والضحى فالواجب عليه إذا كانت عنده درية ضعيفة كالقبصار والأولاد الصغار أن يفتبى بوصية يعهد إلى شخص يفق بدينه وأمانته وعقله وحسن نظره في أمر دريةه من بعده لأن هذا من النصيحة للولد وأعظم الحقوق ذلك حقوق الوالدين حقوق الأولاد لأن الله حمل العبد مسؤوليتهم وألزمه أمانته فالواجب عليه أن لا يدخل وسعا علم أمر في طلح بيه أو دناهم أو آخرتهم أو نجمع ذلك كل إلا وصى به فيوصي ببقيته الرعيفة كما أمر الله سبحانه وتعالى وعشار إلى ذلك بقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم برية بعافا خافوا عليه فليستقوا الله يقول قولا سبيدا أغفى الله سبحانه وتعالى من الثلية الضعيفة كالأيتام والقصرار من بعدها أو كانوا مساءا ولو كانوا بالغين محتاجين إلى من يزوجهم ومن ينظر في أمورهم ومصالحهم فالواجب علي أن يكتب وصيته إلى من يتقب دينه وأمانته وعقله من قراغته يدى بالأقرباء لأنهم أكثر وأكثر شفظا للعرض وأثروا حظراً للسرد فيدى بالقرابة فإذا لم يجئ في القرابة من تتوفر به السفاد تتبرع به الظلمة أهدى إلى من يتق به إخوانهم من سنين وأمن الإجماع فقد أجمع الظلماء الله على نشروعية الوصيلة وقد فأل ذلك الأئمة أئمة السلف وخيار الناس وخيار من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه الخلفاء الراشدون الأمة المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فقد وصى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم ووصى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصى التابعون لهم بإحسان والأئمة ولذلك لا يشك في نفرعية الوصية وأنها من أعظم الخير الذي يسديه الإنسان لأهله وولده من بعد موته والمنضع على المسلم إذا أراد الوصية أن يبدأ بحمد الله عز وجل والخناء عليها سواء كانت مفتودة او كانت ملقا فيبدأ اولا بذكر اسم الله عز وجل كما جاء عن أمس المالك رضي الله عنه عن فيما حكاهم عن الصحابة رضو الله عليهم من كانوا يدعون وطاياهم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا أصل عند العلماء أن الأمور التي فيها تذكير بالله عز وجل وذكر الله سبحانه تستفتح بسمه لأن اسم الله مبارك كما قال تعالى تبارك اسم ربه اسم الله فيه البركة والخير ما كان في قليل إلا كثره الله ولا يسير إلا باركه فليس هناك أبرك من بسم الله عز وجل يبدأ وفيته ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يحمد الله ويحمي عليه بالذي هو أهله ثم يبدأ بأعظم الوصايا وأجلها وهي الوصية بتوحيد الله عز وجل ثم أخبر الله عن أنبيائه وصفته من خلقه صلوات الله وسلامه وعليم فقد وصى إبراهيم وإسماعيل وإزحاق ويعقوب بنيهم أن لا يشبقوا بالله شيئا وأن يفرد الله بالعبادة وأن يقوموا بحق الله عز وجل من توشيه والقيام بحقوقهم سبحانه وتعالى أن يوصي أولادهم بتوشيب الله أولا وإخلاص العبادة من الله عز وجل والقيام بحقوقهم واجنة من أرقامة الصلوات والإتاء الزكوات وصوم رمضان حتى البيت غير من فرائض الإسلام فيجمل أو يفصل تغطيلا مناسبا لا إطارة فيه ثم ذات الوقتية بحق الله عز وجل يبدأ بالأهم فالأهم من أموره فيبدأ اول ما يوصي به بعد ذلك أن يوصي بتجهيزه وتكهينه وتكهينه وتكهينه والصلاة عليه على وفق السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذر ذبيته من البدعة والحدث وإحداث الأمور التي لم يأذن الله عز وجل بها في تغفيره أو تغفيره أو الصلاة عليه أو تشييع أو دفنه فيحذرهم من ذلك كله من البدع في ذلك كله فيعمرهم بما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام ويذكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرهم بالرجوع إلى العلماء ومن نفق بدينه وعلمه لكي يقوم بذلك على وجه المعتذر ثم بعد ذلك يوقي كذلك فيما يسبع من العزاء وغيره من الأمور أن لا يسبح فيها شيء من الجدى ويطيهم بالصبر واحتسابه عند الله عز وجل وأن في الله خلق من كل فائد فالله عوضا للعرف من كل ما يفوته من الدنيا وما فيها ومن كانت سلوته بالله عز وجل جبر خسرة وأعظم أجره وأخلف عليه بأحسن خلف كتانه وفعاله ويوصيهم بالدعاء من أفور عن مبيه وسلم في المطائب من الاترجاع والسؤال اللي ندخل ووحديثه من سلمة الثالث الصحيحين ثم دعى ذلك يوصيهم حقوق القرابة التي هي أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل فيصيهم بدرج الوالدين فإن كان والدا وصاهم بدرجه من بادي موته بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار بصؤال الله عز وجل له أن يسح في قبره وأن يسن له في ما يكون من آجل أمره كذلك أيضا إن كان والدا وصاهم بالدبر والدتهم ان بقيت من بعده يوصيهم بوالدته من خيرا وفاء لزوجه وحظا لحقها وكذلك ايضا يوصيهم ببعض من خيرا ان كانوا اخوه ان يحرموا حقوق الاخوه وان يذكرهم ولا يفرقوا وان يتراصفوا ولا يقطع بعضهم بعضا وان يتقي بعضهم بعضا ما هالزوجين وأن يتقوا الله في بعضهم فيسجنوا ولا يفينوا كذلك أيضا يسجنوا بأضعفهم فيوفي الذكور بالإناف خيرا لأن المرأة ضعيفة ووصف الله... النبي صلى الله عليه وسلم حقها فقال عليه الصلاة والسلام إني أحرج الحق الضعيفين المرأة والي فيوفي الذكور بأخواتهم خيرا أن يرسموا إليهم وأن يكونوا على أحسن ما يكون الأخ لأخيه خاصة أن الأنفى بعد فقد الوالد تشعر بفراغ كبير وعجل عظيم فإنها تفقد حنانا عظيما والله عز وجل إذا أراد بها خيرا بارث لها في أخيها فكمن الأخ المبارك قام على إخوته نقام والده فيوفي الأخوات الإخوان بأخواتهم خيرا ويذكرهم بسلتهم وزيارتهم وتفقد أحوانهم من بعد موته ودائما يكون الأخ حافظا هذه المصير حتى ولو لم نصيبها الواب فإن للأخت على أخيها حق, حق عظيم وتحتاج إليه ولو كانت مزوجة فلقد تكون الأخت بعد زواجها أحمد ما تكون إلى عطف أخيها ودره وصلته أكثر مما لو كانت غير ذات الزوج فتحتاج إلى أن تتشيرا تحتاج إلى معونته ومواساته وتحتاج إلى كلمة من تثبتها في همومها وغمومها فهذا مما يوصى به لفقوق الإخوان والأخوات ويوفي الأخوات لإخوانهم خيرا كذلك ثم ينضع الى الامور التي يحتاج إليها من بعد موته في وطيهن ان لا تفرق الدنيا بينهم خاصة في امور الارد فيوصي الذكور بشغل شقوق الإيمان ويوصي القوي ان يحفظ حق الضعيف وان يتق الله جل جلاله بشقوق اخوانه القصاء كالأيتام والضعفاء فلا يأكل اموالهم بناء على أنه صغار ويقول إذا كدروا يعطيهم المال فهذا من التفريع لأنه لا يأمن أن تتغير أموره ولا يأمنوا فقط فيحفل أمواله كاملة كاملة غور منقوصة ويحفل على ستم النظر فيها إذا كانت المتاجرة بها خير فيها خير وفيها مفرحة فعز ذلك فيوطيهم لحفل حقوق القصار وكذلك أيضا ثقوق الضعيف والعاجز والمجتاج لذي المتخلف في عقله او الذي فيه سهل في تطرفه فيوطي بعضهم, بعضهم ببعض خيرا على هذا الوجه ويفضل أن يجعل أحدهم قائما عليه ويكون كالخليفة من بعده في ولده وبالأخص إذا كان أكثرهم سناً فإن الأكبر له حق على الأصغر وهو مقدم عليه وذلك تبكت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة القتانة أنه لما أراد حويسك أن يتكلم قال عليه الصلاة والسلام كبر, كبر كبر كبر فيقدم الكبير إذا كان أكثر حقلا وأكثر نظرا وأكثر رحمة وشفقة وينظر إذا كان كبير ليس بهذه المتاجة وعلم أن أصغر أولاده او الأوسط أو أحدهم من هو أصغر أنه أكثر ديانة وفقوى لله عز وجل وحقا للحقوق فإنه يدعل العهد إليه ويسلي الكبير ويسلي من هو أكثر فيعتبر له بالتي أحسن ويقول له قبل موته إني كنت سعوصي إليك ولكن يعتبر إذا اشتطى حتى لو بالتولية فيقول أراك مشغولا ولا أريد أن يحملك أو نحو ذلك مما يكون في جبر لخاطره وطف إطفاء لنار الفتنة أن يغرب صدره على أخيه فيوطي بالأرشد والأرشد من أولاده والأفقى لله عز وجل لأن الثقية يقاط الله عز وجل ويرجع للعلماء حتى يسعى في بكات نفسه من النار فيحرص على أن يولي أمرهم من الله عز وجل ويبتقي فيه وإذا كانت هناك أمور, أمو كانت هناك أمور يحتاجها مثل أن يتصدق بصدقات أو هباك يسمي هذه الصدقات ويقول أخرج من مالي كذا وكذا في تبيون البرد أو في تبيون الخيرات أخرج من مالي كذا وكذا إخطارا للصائمين او اوصي ان او نحو ذلك من الوصايا التي يجعلها من بعد موته في حدود الثلث فما دون كما سياتي كذلك ايضا إذا ارا اذا اراد الوصيه ينتبه لشقوق الناس فيوصي اولاده بالقرابه بالاقرباء من الاعمام والعمات والاخوال والخالات يوصيهم بالقرابه في الخلان ويوصيهم بأهل وده ومحبته من بعد موته أن يوصلوا ولا يقرأوا فأن يحسن إليهم أن يضروا ويكرموا إنفاذا بوقية رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر الواردين في ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم إن من أدر الدر أن يصب الرجل أهل ود أبيه فإذا كان له إخوان وأصدقاء فيهم حاجة وهو غنيم فريق وترك بورثته مالا وكان بإخوانه من بإخوانه وأصدقاءه بالمال يوصي أولاده أن يتفقدوا هؤلاء الإخوان والخلال لأن هذا محفظ العهد وقد قال صلى الله عليه وسلم شفظ عهد من الإيمان إذا كان بينك رضينا أخي محبة ومعبة ولو مجلسا واحدا برثه معه على ذكر الله ومقاعة الله فأحبثه بالله فإنه مسألك بحق عظيم فهذا من حجر الأهل توفي بإخوانك وأصدقائك وخلاء أن يزاروا فرض ما زارهم ابن من أبنائك فرض الله جيه كرباتهم فكان سدد في الترحم عليه والدعاء لك ولذلك كان بعض العلماء يقول إن من أدر البت لنوصد الرجل أهلودي أبيه لأنه إذا جاء الإبن بعد وفاة أبيه لزيارة الصديقي تذكر الصديق ما كان عليه صديقه من المحبة ولربما بكى فخشع قلبه فترحم عليه ولربما سامحه في حقوقه التي هي عليه هذا كله في خير كبير في خير كبير للمين ولم تأتي وصية رسول الله فما سلم به من فراء فيحرص على وصيته بأصدقائه وصوانه ووصية بالجيران وغير ذلك مما وصل الله به من الأعمال الصالحة فإذا كانت الوصية متجرعة للخير أعلم الله الأجر من الموصي وكتب هوابه وختمنه بخاتم في الشتن لأنه عمل وصالح من بعد موته تأجره الله عليه فكم من أبناء وبنات فرحت أحوالهم بالوصايا فالوصايا لها وقع بليل في القلوب ولها وقع بليل في المفوس ومما وقع أن رجلا كان له أولاد وكانوا على عجل ما ان ترى ان الفرقه بالاداء والانتقاق والتهاجر فكتب وصيتي اعطهم بتقوى الله عز وجل وذكرهم بحقوق الاخوه من بعد موتي فلما مات مرض مرض الموت اجتمعوا عنده وامرهم ان يقراوا وصيته من بعد فلما قرؤوا في فاثروا جميعا وانكسرت قلوبهم فلما فتحوا وصيته وقرأوها بكوا جميعا وأقضل بعضهم على بعض فسامح بعضهم بعضا وكانوا على خير أن يكون أخ مع أخيه فالله يخطب له ثواب إصلاح ولده من بعد ووصايا لها أثر عظيم في القلوب ويستحب أن تقرأ الوصية قبل تذهيلي وقبل تكريم لأنه ربما كانت فيها أمور كأن يوصي لشخص معين وغصبك كأن يكون عالا الضالب علم فيحسن تغفيل على السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضا ما وقفى بشيء يخرج عنه أو حق يؤدى عنه فهذا كله في احتيار كما تقرأ قبل تجهيزه وقبل الطرعاني لأنهم إذا فعلوا ما فيها أجره الله فأعظم ثوابه والرسية إذا جمعت هذا الخير الكثير لا شك أنها تفقق الهدف الذي من أجله شرعا فالله عز وجل فتح أبواب رحمته لعباده ولم ناجع من للعبد في حال حياته فقط بل جعل له أبواب الخير بعد موته من صدقاته فيوكي بها مثل الأوقاف فإذا رأى من النصح أن يكون هناك وقف أوقف ووصى لم يراه صالحا بالنظارة وعند ذلك ما فعلوا خلفاء الراشدون كعمر رضي الله عنه وغيرهم من أصحاب رسول الله عليه وسلم فإذا تحققت إجرعة الوصية هذه المقاطب العظيمة تحقق الهدف من شرعيتها وكانت هنا خير كثير وأجر عظيم ولم تكون الوصية كما أمر الله إلا إذا كانت على علم وكانت على هجن بسؤال العنماء والرجوع للعنماء ومذاكرة العلماء والدليل على ذلك ما ثبتت الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني عصدت مالا هو أنفدت ما عصدت بخيضا فما تأمرني فيه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الاستحدار بالوقت أن هذه الأرض فأوقفها رضي الله عنه ووسطى في وفقيته أن تلي مباركها جمتب أم المؤمنين حفظة رضي الله عنها وأرضاها فالمقصود أن الروسية ينبغي أن تقوم على السنة واتباعها دين الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح ويكون فيها أموراً كما ذكرنا يكون فيها أمور تذكر ذي الله وتدل على الله فأمك إن وقفت يدي الله حافياً عالياً يسألك عن ذريتك ماذا تركت نامك قلت يا رب أوصيتهم بتقواتك وأمرتهم بما أمرت ونهيتهم عما نهيت فأبرأت ذمتك فتلقى الله عز وجل بأمر عظيم قد يكون سجد زي ذكاك رقبتك وخلاصك من النار في يوم لقاء الله جل جلاله فيحرص الإنسان على الوصيع ولا يقول اشطر ولا يقول اطول فقد تكون نقاط في الوصيح. وكلمات وصية ولا شك أن ينبغي الاختفار واختيار العبارات المؤثرة فإن الورفة ينظرون إلى هذا الكتاب وهذا الوصية أنه بقية مما ترك والدهم وينظرون إلى كلماته كلمات ميت إلى أحياء ويحسون وهم يقرؤون الوصية أنها من والدهم وأن والدهم مشر هذه الكلمات فتقع في مهوشي موقعا بليغا وتؤثر عثرا عظيما فإذا اخترت لها جوامع مقاطب الإسلام العظيمة أعذرت إلى الله عز وجل وأيضا حرفتهم للخير فقد تجد الرجل العاقل الحكيم يقول كلمة في وقية يفتح بها بفضل الله أبواب الخير بذرية فيقول في وقية مثلا أوصي أولادي لنحبة العنمات والرجوع إلى العلماء يمكن هذه الوطرية تكون ثبت في سعادة ولده في الدنيا والآخر لأنه لن نارضهم بأهل العلم ووصرهم بأهل العلم فقد وصاهم بما فيه صلاح دينه ودنياه وآخره وتجد الآخرة تقرصيهم بلزوم السنة لمحبة السنة واتباع هده لطلع لي السنة ليصلح الولد كلما سمع شيئا فيه سنة وهده بقرصي الله سنة حارف على تطبيقه واتباعه ولزومه الكلمات الجامعة والوصائع العظيمة المؤثر البلغة هي التي تصل إلى المراء وقلهم في أنفسهم قولا بليغاً إذا كان القول بليغاً لذلك الله الجوجل الإختار للمواعد وللمصايا ما يؤثر وقال في الوصية الضرية الضعيفة هل يطق الله وليقولوا قولا سبيداً ولن يكون القول سبيداً إلا إذا وافق الحق وسدد صاحبه فأصل حنسانه يقول ما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام ويوصي ما وصل الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام ويقرأ المسلم وصايا السلف الصالح من الصحابة والتاجعين ويهتجي بهذا الهدي المبارك وينبغي للمسلم أن تكون وصيته جاهزة فلا يبيه إلا وصيته مخيضة عند رأسه وينبغي عليه أن يحتار في هذه الوصية فيفشد عليها عجلي إذا كانت فيها الحقوق لأن هذا يفتف الورسلية ويحين على وصول الحقوق إلى أهله وإذا كتبت لكم الخط واضحا ومقروعا فذلك أيضا يضعها في مكان الأمين بحيث يحفيد إليها بعد وفاة يعرف في مكانها فيقول يا أولادي وصيتي في هذا المكان أو في هذا الدرد فيه وصيتي إلى <تصفيق> وفيت فخذوا هذه الروفية الروفية المفتوبة عند رأسي يعني ليس المرأة أنا ضعها تحت رأسي كما يفعل ذلك أنا قد يكون بهذه الله أجلد وأثناء العيات إنما عند رأسي يعني قريبة منه ولأن الإنسان لا توفي في نومه يبحث عن الأشياء القريبة منه فتوجد وفيته وهذا يزل على أنه ينبغل تكون قريبة منه ولذلك يحرص الوالد لا يحرص الله يحرص كل مسلم على ضدع الوصية في مكان تفر كذلك أيضا في بعض الأحوال خاصة إذا كان الشخص عنده مال وافتتن بكثرة المال افتتن الضرية ويكون في أولاده لا حضر الله من, من فيه جرأة على تغيير الوصية أو تلاعب فيها ينبغي أن يحتاج علم أن هناك من ورطته من يتلاعب في الوصية ويغير في الوصية كثب الوصية وعاهد بها قريب من أقربائك أو إلى رجل أليم ويدع الوصية عندك إذا خاف من أولادي أن يتلاعبوا في الوصية أو يغيروا كما يكون في بعض الأحيان يعتدي الذكر على حقوق الإنان فيحتاط بذلك أو يعلم أن الكتاب لا يرضون بوصيته للصغير فيحتاط بكتابة الوصية ويعطاءها من يحفظها بحاجة لحساب ولده إليها من بعد موتك تكونوا محطوبة إلى غير ذلك من الأمور التي أحقق لهم مقصود في الوطايا وإذا الله العبد وإذا اتقى العبد ربه جعل لهم أمره يسرى فشرح صدره ويسر أمره ورزقه التوفيق والسدادة في أموره كلها أسابقكم الله فضيلة الشيء وجذلكم خير جذاء فضيلة الشيخ هل تصدق بثلث المال عند الموت هل هو منذوب إليه ومن السلة وهل ورد فيه فضل وقاف السلام عليكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير حلق على وعلى آله وصفله ومنوانه أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المريض المرض الموت أن يتصدق بثلث ماله وقالت قبض رسوله كثير لكن هذا على سبيل الإباحة ثم يفصل في الناس فإذا كان الشخص غنيا وماله كثير ومناف أقربا لا يرثونه مستاجون فإنه حينئذ يستحب له أن يوصل مثل هؤلاء لما فيه من الصلة والبر ولأنه لا يزر ورفته أما لو كان قليل المال أو المال الذي يتركه ليس بذلك أو ترك مالا ولكن ترك عيالا كثيرين محتاجون وهم محتاجون لهذا المال فحين إذن يبدئ قراء يبدأ بأقرباء فيترك ورثته على غنى أفضل من أن يتصدق وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير لك من أنتذرهم عالة ليتكففون الناس فمن أفضل ما تصدق به الإنسان بعد موته أن يترك وردته أغنياء لا يحتاجني إلي الناس فإن من أعظم البلاء والكرد حاجد الإنسان من الغير فنسأل الله العظيم أن لا يجعل لنا ولا لكم إلى نئيم حاجد فالدل والفاقة تكسب الإنسان وما كذب الطارق وخان الأمين بسبب الفقر والعياذ الله فالفقر والعياذ بالله قد يذلك الإنسان وقد يجبه إلى ما لا تحمد عرضاه فيعز ولا يخي ويقول ولا يزدق كل ذلك تحت الضرورة وتحت وطأة الفقر والشدة فلذلك من ترك الورقة على غنا وكفاف وعدم حاجة ولا شك أن هذا أفضل أما إذا كان المال كثيرا فهناك قراضهم يجولوا ولا شك أنه إذا أرصى لهم يجبر كشرهم ويكون فيه أجم كثير له فحينئذ يستحد له أن يوصيه ويكون له في ذلك الأجر من الصلة والبر والله تعالى أثابة الله صبيرة الشيخ إن في كتابة الوصية تذكير العبد الرحيم من الثلية فهل من الثلة أيضا أن يشتري أقصانه ويضعها عنده وكذا ما يفتاد إليه من الجهان أثابة الله هذا الأمر في الحقيقة يعني فيه تسطيل إذا كان الشخص يخاف من المال الحرام ومن الكفن بمال الحرام خلما يشتر ولو حقا نوفي ولذلك وصى أبو ذب رضي الله عنه وأرضاه في كثن أن يكون فيه مال فيه شبهة فإذا كان الإنسان يخاف من الحرام أو مال الحرام وهناك اقرباء له أعمالهم من شبوها وتجارتهم فيها حرام فيها فصح حرام واشتاق في السراكة لا شك أن هذا فيه خير كثير له وفيه سلامة له وعافظ فالبنى هذا لا بأت به وأنه إذا كان الأمر على شعة فالأمر فيه على شعة لا تدائم يضيق على مجلس أو يعين لهم كفناً معيناً لكن ليس هناك من بأس وأُثَر حتى عن بعض الثلاثة الصالحة حسين الله في قضية الكفن اختار اختاروا لأنفسهم أكلانهم وأذنوا بها ولا بأس في ذلك لكن المعين أن يكون تذكر الكفن حلال لا من حرام والله تعالى أعلم أسادكم الله صبيلة الشيخ ملرأة توفي عنها زوجها وهي تشتفي عينيها هل يجرد أن تضع فيها صفرة أو أثمت يسكل هذا الألم مع أنها كبيرة في السن أشابكم الله الثابت عن المجيء صلى الله عليه وسلم أن هناها عمزين بالنسبة للمرأة المحتدة ولما اشتكت المرأة ابنتها أنها تشكي عينيها قالت أفنزلها بالصدر قال لا عليه الصلاة ومنعها من ذلك لأنه فيه ديابة تتجنم واغتفر بعض العلماء الدواء الذي لازمت فيه إذا تذكرت القطرة التي لازمت فيها لا إشكال لأنه يوجد البديل الذي لازمت فيه وأما إذا كان الدواء يشتمل على تذين ويوجد دواء لازمت فيه فلا شك أنه يتعين ما لازمت فيه ومن هنا وجود القطرة التي يمكن وضعها والتداول بها تغني عن الى هذا الله تعالى اسالكم الله فضيله الشيخ هل الكتب بقيمه العلم تعتبر من الاموال فلا يجادل ان كتب في ما لو ارادا ان يوقفها على طلاب العلم ورحمه الله جل وعلا ونحمد الله اسالكم الله اما نيته الاصل الكتب اموال وتاخذ حكم التركه فلو ترك كتبا من بعدي تقيم هذه الكتب فلو كانت بستة آلاف في بثلثها فإنه تنهض وصية في الثلث ولا تنهض في ما زال إلا بإذن الظرفة كما سيأت إن شاء الله فهالي أما الكتب فإنها مال ومن أفضل المال وأطيب المال لكن بالنسبة بالقضية وقفية الكتب ينبغي أن يكون الإنسان بعيد النظر في, في الوصية فإذا كانت المصير بالكتب ينبغي أن يضع في حسبانه أن الكتب تحتاج إلى أماكن توضع فيها وتحتاج إلى قيم يقوم عليها وهذا أمر يحتاج إلى احتيار فلا يحمل الورثة ما لا يقيقون من بعد موته ولا يزمن بشيء يعلم أنه لا يقوم من به أو لا القيام به فيدخل على نفسه عليهم الكثل ولا ينفح لهم فإذا كانت الكتب يمكن وقفيتها ووضعها في أوقاف عامة مثل المدارك التي يحتاج فيها إلى وجود المكتبات أو الجامعات والمكتبات العامة المهم أنه يحتاج ويضع في حسلامه الأمور لازمة لوقفية المكتبات ولا يحرج ورافتها ويحمل من ما يقول الأمر الذي قد يخذه إلى الإثم والعطوبة الله سعال السابق صلى الله قبيلة الشيء من تذكر أنه لن يصل صلاة الفجر وهو قد صل العشاء هل يعيد صلاة الفجر فقط أم يعيد من صلاة الفجر إلى العشاء على التغتيب أشافة الله هذه المثلة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله فقال قائدك إن العلم يجب التغتيب ولا تفح العشاء إلى المصن المغرب وبناء على هذا القول يلزمه أن يعيد الفجر ثم الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهذا القلب الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة أما دليل الكتاب إن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا فنطف سبحانه على تأقيد الصلاة والتأقيد والتحديث وبناء على ذلك لا تتحى الظهر إلا بعد الفجر ولا تتحى العصر إلا بعد الظهر ولا تتحى المغرب إلا بعد العصر ولا تتحى العشاء إلا بعد المغرب كما ركبها الله عز وجل وأن نسلمنا فقد صحى أنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه لما شغل يوم الخنبة قبل شرعية صلاة الخوف شغل عن الصلوات ففاتته صلاة العصر صلى العصرة ثم المغرب ثم العشاء فراع الترتيب عليه الصلاة والسلام مع أن الوقت الذي صلى فيه كان مفتاجا إلى تدارف وقت المغرب لأنه أتاه عمر رضي الله عنه في الغرب الشمس فقال يا رسول الله ما فتئ اصلي العصر حتى كادت الشمس ان تغرب فقال صلى الله عليه وسلم ما صليتها قوموا بنا الى بصرى شوف لا ما فتئ العصر حتى كادت الشمس تغرب معناه قد غروبت واخبر انه قبل غروبها فغربت عليه كان نقول حتى الشمس تغرب وقت في وقت موجود من ما صلاها قبل الشمس فادرت الحساب وضوءه والصلاة للعصر يعني عمره ثم نبيه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال عليه وسلم قموا بنا إلى بطحان من يعرف النبيه يعرف أن التغر الذي كان النبيه السلم ينظر في المشركين ويرميه بالنبل بعيد عن بطحان يعني فيه منفاجة بين من الجبهة التي في كان فيها الرمي وبين بطحان لما لا يقل عن ربع ساعة تقريبا إلى نبل الإنسان من طرف التغر الذي كان يرمي ويراش في المشركين صلى الله عليه وسلم وهو تفح الجبل تلع الشمال الغربية فنزل عن استرقل قموا بنا إلى بطحان فنزل إلى بطحان وتوضع من بطحان ثم صلى قال وفصلى العصر والمغرب والإشار فلا شك أنه كان محتاج إلى تداره في وقت المغرب لأنه قال ما فيه أنه سيبلك وقت المغرب فكون عليه السلام يبدأ بالأصر قبل المغرب لأن المغرب يخشى ثواتها يدل على بزم التفتيت وهذا هو الأصل وهو القول الصحيح إن شاء الله في هذه المثلة أن من نسي صلاة يعيدها ويعيد ما بعدها من الصلوات لأن هناك صح صلاة إلا وهي مركزة على التي قبلها, قبلها وهناك قولا يعتبر ترتيب ويصحح الصلاة العادية إذا نسي القبلية فيصلي القبلية والوصلى بعدها الصلوات والصحيح ما ذكرناه بالله تعالى سابق الله فضيلة الشيء ما السلة في التعزية والجلوث لها السابق الله التعزية المسلم لأخيه المسلم جبر لخاطره ومواساة له في مصابه يثبت الله بها قمده ويثبت بها بسانه ويشرح بها صدره فكمل كلمات طيبات المباركات من المؤمنين والمؤمنات في الحوادث والهلمانات دفعت عن أهلها هموماً وغموماً لا يعلمها إلا الله عز وجل فالنسلم يحتاج إلى في أخيه ومواساته وخاصة في حال فقد العزيز من والد أو والدة أو, أو أخ أو أخ أو ابن أو بنت فيوافق المسلم أخاه المسلم فيذكره بما عليه السنة في المصيبة من الاسترجاع السؤال الله عز وجل حكم الخلف حسن عوض ويذكره بأن الله سبحانه وتعالى فيه عوض عن كل خائف فلو دارت الدنيا عن العرب فإن الله تعالى إذا تأذن له بحسن الخلف سيعوده خيرا منها عاجلا أو آجيا وكم المصائب وخوارث ومتاعب عادت على أهلها بكل خير في دينه من دنياه مع آخرتنا فأول ما ينضغي عليه أن يفجد قلب أخيه ثانيا إذا جاءت التعزية يراقب حال أخيه فإرآه على سنة ثبته عليها وإرآ منه خطأا أو تقصيرا أو قدعة أو ضلالة ذكره بالله ونصحه فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر و حذره من معصية الله عز وجل في عزائل من إحداث القراء وإحداث البدل في البيوت ومبالغة في وضع الكراسي ووضع الأنوار على البيوت لما قد يكون في بعض الأحيان من الأنوال اليسام والأسطار في اعتداء على الأنوال التي أمر الله حرها لأهلها أو الإتيام بالقراء أو الزبائح او إطعام أهل العزاء ونحل ذلك من الأمور منكرة لخماء جل من الله بينا من السلطان أحدثا الناس لنحظة أهوائهم وجارة بعضهم بعضا محاباتا فيمضغي تنذكير الناس من مثل هذا ويمضغي على طلاب الإنم ينصفهم وعلى أمة النساج أن يذكروا في كلمة الحق منهم غالبا وسموعا وعلى لا يجانب الناس من مثل هذا فإذا كان المتبع لم يجانب في قدعته ولم يخذ منك ونضغي عليكم أن على الحق وعلى السنة ألا تجاني وأن لا تخاف منه يتودي له الحق وتقولوا يا أخي هذا لا يجوز وهذا في اعتداء للسنة فلو أن العزاء يذكر فيه الناس بعضهم بعضا من السنة ويحذر بعضهم بعضا من البدعة لأشي السنة من المرسلين ولأميتة بدعة المظلين ولكن السكوت على هذه المنكرات ومجارات الناس فيها كل ذلك جرع أهل الباطل على باطلهم لا ينريب طلاب العلم ولا للأخيار ولا للصالحين أن يسخطوا عن هذا كذلك السبب التعبية أن يتفقد الإنسان إن ما يحتاج إليه أميس بعد موته فإذا كانت هناك أمورا يصي ورفته بها مما فيه خير في أمور دينهم وبنياهما أخرتهم وليس هناك لفظ معير في العزاء فكل شيء قاله مما يجبر به كثر أخيه المسلم فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يد من الناس بكلمة معين وأما قوله عليه الصلاة والسلام إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار وتصفر وتحتسب هذا وقع قبل موت الغلام حيث أنه معلوم معروف من فيقل قصة قاله لأنها أرسلت إليه أن يشهد. فقال صلى الله عليه وسلم إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء فنرها فالتصفر والتحتسب فهذا ليس بإبثان بلظه العزاء لكن لو قاله الإنسان لأخيه فهو على سنة وخير لأنه لفظ يتضمن المعاني المقصودة إن لله ما أعطى وإنه ما أخذ كل شيء عنده منقدار فالتصدر والتحتسب هذا شيء طيب وكلام مناسب مناسب الصدمة ومناسب الحال فكلام الطفع أن على المال ونقول ما يقول أحد عند العزاء إلا هذا في حيث لو جاء أحد يقول لأخي أعظم الله أجرد أحسن أعزاء أحسن كله فدعا لو كان هناك النفذ المخصوص ما سكت نفذ الكتاب والسنة عنه لكن لما ترك الناس لنا يكون فيه جبر للخاطر ومؤساس له فكل كلام تقوله تجبر به خاطر أخيه وتجبر به كسرة فإنه مما فيه الخير له ومن الضرر صلوان فنجور عليه وإذا اخترت الوارد كما ذكرنا هذا أفضل لكنه ليس بملذن وفرض عن الإنسان أن يقوله وإي مكان ينبغي الحق على سنة وأمر الناس فيها ودلالة من عليها في التعزية وغيرها والأمور التي يفعلها الناس مما يكون منها في مقام العبادات يتوقف في الوارد وما يكون منها خالف عن العبادات فإنهم لا يلزمون بما ليس بلازم فإذا أراد أن يعجل القراغة فيبدأ بكبيرهم وجد حق منهم ويبدأ من هو أعظم مصيبة فأولاد الميت نحو ذلك يبدأ بإلا أن الحق لهم آخر وقد جاء لحق فيبدأ به قال الأولماء من النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت الصحيح حديث عكباه قال له أن يريدك أن تأتي إلى بيتي فتصلي في مكان أتخله مصليا قال عليه الصلاة لما دخل البيت بيت عثمان كان أول ما كلم وقال أين تشد وأن أصلي لك قالوا إن النبي صلى الله عليه الصلاة في هذا الحديث دليل على أن من جاء لأمر يبدأ به قبل كل شيء وكان عثمان قد زبه وأعد طعاما ونصنع طعاما فقبل أن يضع من عثمان طعاما بدأ بالشيء الذي من أجله جاء فلما كان المقصود هو التعذية وجاء من أجل التعذية يبدأ بحق الناس بالتعذية وهم أقرباء وكل والدين والده كوالده والمرأة تبدأ بالوالدة وأولاد الميت فيجدأ بي ثم بعد ذلك الأطرط الأطرط ما يحدث لنا الناس في بعض الأحيان أنك ترى الكبير مرتبي يرتف بعضهم بعضا فيقف الكبير ثم من بعد يتصغير هذا قتفره العلماء والمشائط ودركنا من عندهم شرون في مثل هذا لأنك لا تستطيع أن تأتي بين إما على القبر وفي بعض الأحيان ترين إلى أي شخص فيجد فين بين الميت لابد ان فعل قرابه النيه في حين ما يصفون ويعرف كبيرهم ويعرف بالحق من هذا عمرو استعاذ العلماء ما ادركنا احد من مشايخنا رحمه الله عليهم يشدد في هذا لانهم لا يقصدون به الاذابه ولا يقصد به شيء معيب بالتعذيب لكن المخوض من البدعه والحدث وضع الايد بان اكثر هذا شيء لا ليس انه اصل سلم عليه صاحب المصالحه هي السنه وتامره بالصبر واحتساب الاجر وكذلك تعزل من أكثر ألماً وترى في الخدم أكثر تشد عليه تذكروا أكثر هذا عمر ينبغي مراعاة وأثناء العزاء ثم كونهم يجتمحون في بيت الميت كان الصحابة رضو الله عليهم يعدون الجلوس في بيت الميت من النياح وهذا في زمان من رسول صلى حيث كان الناس قليلون وقليلين ويمكن أن تعزل رجل في المسجد وتراه المسجد ولكن في زماننا توسع العلماء رحمه الله من المتأخرين في مسألة حضورهم في بيت واحد لأن ذلك أرفض على الناس ومن الصعوبة من مكان خاصة في زماننا في الأزمة المتأخرة أن تنتقل بين عشر أو عشرين بيت في بعض الأخيان قرابة المئة تنتقل بين عشرين بيت في مدينة واحدة وهذا لشكل في الصعوبة علي تقدر اجتمعهم في بيت أكثرهم أو بيت القريب الأقرى وجاء الناس وعزوهم جميعهم في مكان واحد هذا لا بأس به وخفر فيه بعض الظلماء إننا الجروز لغير الشاجة مثل ما يقع من بعض الناس من إطالة الجلوس في العذاب أو ديكيان الاهمية وإطالة الجلوس عندهم كل هذا من البدع والمخدثات ولا شك أنه يترتب عليه ضرر لقراض التمريس والمنضج التخفيز عليه والتوشع عليهم كذلك الطعام وحضار الطعام التكلف في الولاء كل هذه الأمور التي يحدثها الناس إلا ما وردت تسمع به عند الصدمة الأولى من صنع الطعام في اليوم الأول في الصدمة فإن وافقا الموت ظهرا سنع عنهم الطعام طعام الغداء وفي الحقيقة الذي يظهر الغداء أن مثلة العشاء نفس منها شيء وتقول لمرة واحدة لأنه كان اصنع لآل جعفر طعاما لأن الإنسان يظهر في يوم والذي يظهر منه في فدود حاجق الغداء فأما مثلة يصنع الطعام ثم العشاء من الغداء اليوم الثاني ثم العشاء ويرتبون على ذلك ثلاثة أيام فهذا من البدع والحدث ونعن الله في هذا المسلطة ولذلك شدد الناس على أنفسهم وضيقوا على أنفسهم في هذا فكلفوهم نانا تطيق من الزبائف والولائف نسأل الله العظيم أن يرضق أن تمثك بالسنة وأن يريدنا من البدع والله تعالى فضيلة الشيخ امرأة كانت إذا حاضت لا تفضل قيام وكانت لا فعندما كبرت ندمت وقالت يا ربي ان ألقيتني حية لأصل الى ستة أشهر فطامت منها شهران ورسر فمن الله بسم الله والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من هنا ما بعد فإذا نظر المؤمن او المؤمن شيئا وكان في نفته ذلك الشيء لزمه الوفاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليدعه ومن نذر أن يعطي الله فلا يعطيه فأمر عليه الصلاة والسلام النادر إذا كان ندرم النذر طاعة أن نفي بنذره فدل على لزوم النذر إذا تدنه الإنسان وإذا أجدت المرأة عن إثنان الصوم ولم تستطع ذلك فإنه لا وفاء في نذر لا ينلكه الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم لا عثق فيما لا يملك ولا نذر فيما لا يملك فإذا كان يتعذق عليها الصوم أو حصل ما علقت عليه النذر بعد عزها عن الصوم فإنه يسقط عنها الصوم وحينئذ بعض العلماء يرى أنه يسقط كبية من يرى أنه يبذمها متكثر لأن نذرها عقد ولا شك أنه إذا عجزت القلية أو وافق وقت الوفاء عجزاً قلياً أنه يصبت النظر على ظاهر السنة التي ذكرنا والله تعالى عن أثابت الله فضيلة الشيء في قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابين قلنا <تصفيق> فعل ما أفهم بالنسبة للصلاة للصوم الذي تركته حينما كانت الحيض ما كانت تصوم ركبت السؤال الصوم الذي تركت يجب عليها قضاءه وهو مقدم على ندرها يعني فدأ أول شيء بالصوم الذي فرض الله عز وجل عليه وتبعي بمتهم وأما الجهل فليس عذر فيه لأن هذا مما يمكن السؤال عنه والعذر بالجهل أحوال مأسوصة ومسائل ضيقة جدا أن شخص يأتي في ركم من أركان الإسلام في أمر الأمور ديني فرض عليه أن يسحل ويتعلم يأتي لا يسعل ولا يتعلم فإن أقول كنت جاهل. ثم نعذره بالجاهل الشخص يأتي للحج والعمرة يفعل ما يشاء في عمره ويفعل ما يشاء في حجه فإن يقول الله ما كنت أدن قد فرض الله عليه أن يتعلم فرض الله عليه أن يسأل فرض الله عليه أن نرجع إلى العلم فسألوا أنا ذكرهم كنتم لا تعلم فيقصة في الرجوع ثم نعطيه الرخصة حاشة وقلة مثل هذا ليس المعذوق مثل هذا المفرق ومن شرط اذن بعاقبه تحريته ان اذا هذا يلزمه قضاء ما كان عليها من صوم يلزمها ما قضاء قضاء ما كان عليها من صوم الا ان تستطيع تحديدا ذمت عليه تقديرا ذمت على تقديرها وحسبت كم ايام عادتها ثم بعد ذلك تحسب السنوات التي كانت عليها كان عليها الصيام من رمضان فيها فتقضيها جميعا الله تعالى اعلم حسبت والله فضيل الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أمك ثم أمك يشكل علي هذا الحديث أني إذا دخلت على الوالدين لا أدري من أدأ بالسلام وكذا لو اصلت بالهاتف لا أدري من أطلب منهما وأخشى لو تدأت بالأم أن أجرح الوالد أو أن يشعر أن في ذلك انتقاطا له فمن حمل هذا الاشكال يصابق الله وفي الحقيقة من حيث الأصل حق الأم أعظم حق الأرض وهذا لا إشكال فيه اذا اختار ادع من الدلماء ان للناس والدا ولم يحجا واراد ان يحج عنه ما يبدا بالأم قبل الاب لامن حقا لقوله فراس السلام من ناس وله الرجل من احق الناس ليخدم صحابه قال امه قال من من قال امه قال من من قال امه قال, ثم من, قال, أمه. قال ثم من قال ابوه فجعل حقه بعد حقها مركبا ثلاثه فاعظم حقها بالتكرار ثلاثه ولذلك جعل الها من حق اضاعف مال الوالد والواقع يصدق ذلك فإنها حملته وهنا على وهنا وتحملت في, في حمله ووضعه وإرضاعه وفصاله لا يتحمل من يتحمله الأب فعظم الله عزيزي الحقا فالأم أحق من هذا الوجه لكن ولاية الأب على البيت وولاياته على الأسرة قد يكون هذا خاصا قد يكون هذا خاصا بمعنى أنك إذا دخلت في مكان تنظر إلى بالحق الحق فموالي السنزين حقه أقوى من حق الأمة من جهة الولاية وإذا اجعل الله عن الولاية رجل على أهله فالرجل رائم وهو مسؤول عن رئية يعني مسؤول عن زوجتي وأولادها لأن الله دعا المرأة تبعا للرجل تقوم على شأن كما قال تعالى ودعا منها زوجة ليسخن إليه فالرجل له حق الولاية ومن دخل في المجلب أو دخل في المكان ابتدأ بدي الحق ولذلك إذا دخلت في المجلس السنة أن تبدأ بدي الحق السلام عليه وتبدأ بالطعام والشراب تبدأ بدي الحق أولا لأن إكرامه واجب وحقه آخر ثم تأخذ عن يمينه فتجمع بين الفرض والسنة أما أن يوصد الإنسان مثلا بحديث الخاص في قول من أحق الناس في حسن صحابتي قال أمه فهذا من ناحية الإحسان والبد والقيام والرعاية لكن في الدخول في النجال يبدأ بالحق ولذلك البدء به عليه الصلاة في النجال وكان يبتدأ بالتحرية ويبتدأ بالإجلال والإكرام صلى الله عليه وسلم لأنه حق فإذا كانت في النجد فيه الوالد فحقه في الولاية آخر وهذا الحق بالمناسبة فإذا جئت في مجلس تبقى من النبي جاء السلام تبدأ مناصبك المجلس من له الولاية إن كان مجلس عند الولاية للعالم وإن كان مجلس ولاية وسلطة الولاية بالأمير هو الولاية للأمير وإذا كان في مجلس السفر مثلاً ثلاثة ركب فأكثر وعليه الشخص هو المسؤول عنه الولاية له أعطى الإسلام الذي ذي حقاً حقاً فتبدأ وتشرفه وتكرمه وتقدمها على غيرك ثم بعد ذلك تسلم على الأم وتأخذ بخاطرها وتبرها كما أمر الله عز وجل في ذرها وآخر دعمانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.